Mm-mm-mm-mm. -hmm. نمشي على درب الكرم والمواجيب ولا شكنا من سموم الجوائل تصيب بعض احيان احيانا تخيب وانت تعتبرها مثلك بوات لا نمشي على درب الكرم بضحيان وحيانا نلتئم وتاته بره مثل كموت لا لو البشر ما تحب الاصاعي ما كان عاشت في الجزيرة قبايل الطيب ما يعني تجنبك العب الطيب كيف الطول بروس الطايل نبشي على درب الكرم والمواجين ولا شكينا من إرها مثل كبوة لصايل أكسى طعون الضيف ضعنت معازي لمن غدت بين الردى والتحايل ترى الكرم يستر كبار العذارين ترى البخر يقطع يدين الفضايل نمشي على درب الكرم والمواجي ونشكينا من سكوم القوايل تسيب بعض أحيان وأحيان نتخيل وانتعت بالرهان كبوت لصايل أحد إذا مدت لا طيب ما تملي عيون كبار الفعائل وحد يموت كان سويت به طيب يخاف ما يقدر يرد الجمايل und unter